سبحوه على مقدرتيه سبحوه نظير كفرت قوام مديه اليوم الهما مكافتا في مدينه دعو آيان المجزا لمن حذر الروح القدس في السينات ما ملك قانونا نجوب الا لانه قال في اجتماع لديل المسي صار في كهوبير يا حي عاصيف المنزل الذي كان فيه جالس وابتدأ كلهم ينطيقون في ألفاظ غريبة واطيقادات غريبة وتعليمة غريبة للسلوس